وما يستوي البحران هذا عبد فرات سائر شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخلجون حرية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتروا من فضله ولعلكم تشكرون يُنْجِئُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُنْجِئُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى ذَٰلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن إِن تَدْعُوهُ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 وما ذلك على الله بعزيز ولا تزر وازره وزر اخرى وان تدع مفقله الى حملها لا يحمل من المشيء لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربا انما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب واقام الصلاة ألا متذكر فإن ما يتذكر نفسه وإن الله النصير